هل ينظرون الا ان تاتيه الملائكه او ياتي امر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا Altyazı M.K.